وَجَعَلْنَا فَلَكُم سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ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 ان جَهَنَّمَ كَانَت مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لِذِينَ فِيهَا احْتِقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا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 تَذُقُوا فَلَن نَّزِيدَكُم إِلَّا عَذَابًا